ا ل وبركاته ا ل ل ه ا ف م ع ل الصوت ك د م ورحمه ا اخوانا ح ي ب بس يكون ال... النت النهاردة س الله ن س ب ة ل س سؤال ن ب ر ك ا ش ا ا ت ه عشان الوقت لو المؤذن أ خ ط أ و أ ذ ن بقبل الموعد م ع د اذان المغرب هل يبطل الصيام وكيف لنا أ ن نتفادى ا ل نقع في هذا ا ل خ ط أ لا هو المؤذن مؤتمن هيتحمل الأذان فهو لو هو أخطأ بدون قصد إن شاء الله عنه على يعفى لو الله لو بالقصد اللي الوزر شاء أخطأ أخطأ فهو هو برضو قصد الناس اللي فطرت على أ س ا س أ ذ ا ن ه ليس عليهم حرج مادام يعرفون عنه ويغلب على ظنهم إن إن انه هو ر ج ل كويس و ر ج ل ب ي ت ح ر ى الوقت مظبوط يعني يعلمون يعني عرفوا لكن الناس أنه منضبط أنه لو رجل رجل هو برضو أو أو تمام مش مش لا يراعي الضبط في مساله أ ل ة ت ت و و و ق ي ف ر التوقيت بين م ث ل ا ا ل م ن ص و ر ة والقاهره ة والسكندرية والتلفزيون ا طبعا انهم ما, ي... ما بقى بيه هما ي... إما بقى يشوفوا بقى اذان يتصنطوا لأذان اكثر ضبطا او يبقوا عارفين بقى عن طريق الايه الساعة انه مثلا فرق التوقيت عن توقيت اذان طريق بقى بيه بقى بقى عن عن اذان هو يلتدموش توقيت الراديو او فرق مثلا منصورة عطاق بتفرق د يعني ت بتفرق ست ي في اسكندرية بيئة أي ن مثلا خمس يبقى يراعوا من خلال بتاعه كده الوقوع في هذا ا ل خ ط أ لو هو الامر ده يعني ي تكرر حصل فهو ي مشكلة ك الضبط يا جماعة معلش كده ص ت ضبط طيب كنا بنقول إن يعني كنا ن الأذى ف سيدنا ه هو مش مطلوب ان هو يبقى محبوب هو سيدنا يوسف عليه السلام هذا أستجني بلغ إ ي تفضيل مما يدعونني إليه يدعونه إلى الفحشة والمعصي فهو سيدنا يوسف عليه ه هنا فهو مما مما كما الفاحشة السلام أحب أسلوب ب إلى ل هذه ا ل م ن ز ل ة أن يكون المعاني أ ذ ى أحب إليه ن م ص ي ة ل ل ه س ب ح ا ه وتعالى أو أن ك كلمة و لو وجل ن الأذى الله ذات ما في زي ي عز س دي ن ا خ ب رضي الله تعالى ل عنه ما قال ل و س تاتيش أ ب ي حين أ ق ل مسلما على أ جنب كان وإن الله مدام ذات الإله في في مصرعي الا على أ و ص ل الشهد و م ز ع ي المعاني دي ما تجيش ما إلا م ع ر ف ة الله سبحانه وتعالى المعاني القلب دي تيجي في القلب درجة المعرفة من المحبة الشديدة أن ص ل د ر ج ة ان ل لمقام م م ع ر ف ة ا ل م حب ة الله ش د د جدا ي ة د ر ج ة ن حب الله سبحانه وتعالى يطغى في قلبه أو ي على و في قلبه ل ع حب أ ي شهوه وبالتالي يتحمل في جنب الله عز وجل أ ي نوع من انواع الاذى أ ذ ى لأنه ا ل زي ما ربنا سبحانه ا لا ى ل الذي ف المقابل بقى إ ا أ و ف يعرف الله ج ل الناس الله لا الذي فتنة كعذب ع ي الله سبحانه وتعالى مساله الايذاء ت يتألم أ ل م ممكن ي بس ب هو م ا أن ده في م ر ض الله ا عز وجل في في يعني بيحصل هو بيتحمل يبقى أنه محبة ومحبة تحقيقها الأذى في ذات الله لهذا الأمر يبقى محبة الله ومحبة الله هو ذات طريقها ا ل م ع ر ف ة ل أ ن كل ما هتتعرف على الله سبحانه وتعالى أ ك ث ر كل ما لازم هتحبه كل ذلك كل كل عليك الجمال صفات الجمال تورث المهابة والخشية وما إلى ذلك صفات الجمال زي الرحمن والودود والغفور والعفو كل ما تعرفت عليها وعلى وعلى كل ما إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ما وما ما معنيها ما ما بزداد صفات صفات صفات تجريتها اشتقت سبحانه وهان يعني زي أي عرفت تعرفت عند تورث أذى سيدنا يوسف كان عزيز مصر وقتما جعل ا س ت ق ا ي ه في رحل أ خ ي ه نعم كيف علم سيدنا يعقوب أ ن ب ن ي م ي ن مع يوسف هل أ ع ل م ه أ ب ن ا ؤ ه ام نبوءه و م ي نبيه ومين قال أصلا سيدنا ي علم يوسف تدل ا عنديش الآية لو لكن لماذا سلمت ان سيدنا يعقوب علي ما ل ل س ان م يا ب ي ا ذ ه بنيامين و فتحسسوا ا م و وأخيه هو س ف ه ن ا ب ق و ل ش يوسف مع أ خ يوسف ه ه في اللحظة دي اللحظة دلوقتي فقد ابنين ي يتحسسوا الابنين ط ل ل ب أبنائه من م أن ا ق و د ي ن والله سعلى الله ه م ا قالهمش انه هو ه ا يوسف لانهم بعد كدا ف ت ر ة عرفوا ق إن انك ل ل و ا ن لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي فهم ا لا لو كانوا, لو كانوا فهموا على ما فهمتم في هذا السياق لما فوجئوا ان يوسف هو الذي يقف امامه فلا هو هنا أعتقد لم يعلم الا القص السؤال هنا اعتقد أم ان طبعا هو هو نهاية انا ارسلنا نحن وقد بعد ده معمر امس يا اني لكم نذير جاءت الى لكم مثلا لغة الكلام م تحاول لغة ل جاوبته ب أ سيدنا طالما س يعقوب عليه السلام وكل أ س ئ ل ة عن س و ر ة يوسف سنعتقد ا ل ن ه ا ر د ة م ع ن ا صورة طالما ن ه والكهف ا إسراء ر د ة ش ع ر ف م سيدنا ك ن صورة يوسف ده أول مبارح يعني. ماشي مشكلة. سيدنا يعقوب عليه السلام أ و ح ى إ ل ي ه ربه بالعلم و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه ل ا ت ن ب أ ن ه م ب أ م ر ه م هذا وهم لا يشعرون ل م الحزن ذ ا ا الشديد الذي لحق به و أ د ى إ ل ى فقدانه عينيه أه الحزن ده شعور إ ن س ا ن ي طبيعي هو لا ينافي اليقين حزن سبحانه بصحبتهم عزيز يعني هل مثلاً الإنسان المؤمن الدين أن أبائنا وأبنائنا وأن يمتعنا الفراق مثلا مثلا لما والد الله وتعالى يبارك هل عليه ولد أسأل يفقد يفقد يفقد في خير على ممكن هو, هو مؤمن ان ده قضاء الله سبحانه وتعالى وإن ده أجل ولكل ا ن أ ج و أ ج ل كتاب مؤمن بكل ده بس ده هيبقى ابنه بجواله فبيضط ده فيه عينه فهو ده ابنائه هذا هو لا الحزن على الفرق دلوقتي لمدة طويلة الى ان ما عادش او ما ذلك فبيضط عينه من الحزن الفرق ينفي تظيم ده حزن الفراق ممكن يكون من حزن ممكن حزن من نوع آخر حزن على أبنائه الذين في اخر تورطوا عارف ذلك ايضا ب ب ي ك ذ وجاءوا ا و على قميصه بدم كذب على ط و ل ا ل بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ه فصبر جميل فممكن فقدان يوسف فقده فالابن أفضل فدلوقتي مش مهما يتمنى مثله منه معايير يكون لكن كان لكن يكون النوع الحزن مش بس على للابن أن يكون مثله أو منه هو برضو التانين أبنائه يعني الحزن أيضا الطريقة التي هو أو هو برضو بها الأبض طائع على على بس مالهاش ع ل ا ق ة ب م س أ ل ة اليقين هو عنده يقين جازم فضل ل غ ا ي ة آ خ ر ل ح ظ ة يعلم أ ن ه سيلاقي يوسف عليه السلام مشكلة ده بس مسألت الفراق مسألت الحزن على الأبناء دي كلها طبيعية وهي رحمة ألقاه الله عز وجل في قلوب عبادي النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على ابن من أبناء بناته مسائلة مسألة مسائل إنسانية وسلم رسول رحمة كما لما من الفراق الحزن كلها ألقاه الله قال الله فقال يا الله قال على وجل صلى عليه على له في عز دي وهي تبكي إنما هي رحمة جعلها الله هي ف ي قلوب ل و عنادي م ا إن ا ل ع لتدمع ي ليحذن يا ن وإن وإن القلب لا وإن لفراقك إ ا ب ر ه ي م لمحزنون ولا إلا ما يرضي ربنا. النبي ن و إلا ا ا فمسألة ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ان عينه تدمع وان قلبه يحزن ده ما فيش فيه بأس و لا ينافي ا ل ا مقام ا ل ن ب و ة ولا مقام اليقين والعلم وتعالى بالله سبحانه وتعالى. م ا ا ل م ر ا د بي و أ ر و ه ب ض ا ع ة يعني جعلوه يباع ويشترى يعني خلوه بضاعه ة البضاعة الشيء و و أ ر هل هناك كتب أ س ت ع ي ن و ا بها بحيث السؤال ده سؤال ي ع ن ي ي ي س ر في القلب شجونا علم ترابط الصور من العلوم التصنيف فيها كان أ ل ي ل شويه مع أعتبر أن أنا م العلوم التي تربط الإنسان بالقرآن إنك تنظر إلى الصورة إلى تربط تنظر بشكل أنك بأكمالها أ وفي بمجموعها بترابطها بإسمها مقدمتها بخاتمتها بموضوعها بمقاصدها علم الموضوعي مقدمتها من الحاجات المهمة الحاجات جدا وإنك تكون وعلاقتها وعلاقة عندك دي رأيه أقوله فيها ما مصنفات كتير يعني في كتاب ي يعني فيه ر ك ت الشيخ الغزالي اسمه نحو تفسير موضوعي ل ل ق ر آ ن الكريم الشيخ والحقيقه الكتاب لم يروي غليلي لكن هي محاوله ة البداية يعني في البداية في ي بتاعت بعض وفق ف مقدمات الصور بتاعت الظلال بعض الصور ا الصور كان الكلام وبعض في ه البدايه برضو ما يرويش ما ا ض م علمت موشوعة أ الآن ان في س هي يعني ع ت ق سعرها غ ل شوية ومش منتشر قوي م ا س ا الترابط الموضوع على ما اتذكر انا موشوعة وصلت الاكترونية على نسخة لها لكن بس انا وصلت لها نسخة إلكترونية لكن أ ح ا ولكنها برضو أجب ل م مهمة رابط برضو لها بس وأضعوه ع ي ي يعني, يعني حسنا ي إيه برضو ل م ط ل ع توسع على الحاجات فيها كما ا ن ا جدا لنقطه ة اللي حضرتك بتسأل ل ي حضرتك ع الترابط ا ل مسألة ل ي هي إيه ا المجمل أنا لو عايز أقرأ تفسير أو أقرأ عايز لو تفسير ت ف الدكتور ص ي الصورة ما هي ة في ل ل ا ف أعرف ا أنا الحاجة الأساسية التي معاني ا ص ص ي أريد إيه ل لكن ل أن تربط ة ببعضها الدكتور حازم شومان له س ل س ل ة م س م و ع ة في المساله أ ل تتطلع ل ة دي ي ممكن برضو ع ه أمانية سلسلة يمكن أصول ا دي الجماعية الشراعية تقريبا سنوات كل ص و ر ة كانت م ح ا ض ر ة بس كانت أ ح ي ا ن ا تدور على فترات م ت ب ا ع د ة ف أ ع ت ق د ن ح ن ا اشتغلنا من أ و ل ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ووصلنا ل غ ا ي ة صوره ة أ ع ت ق النبى يعني تقريباً أول الجزء أول موجودة فدي موجودة ورابط مرئي و أ ع ت ق د ان في حاجات مش م ت ك ر ر ة هنا وهنا يعني في حاجات كانت م س م و ع ة بس في حاجات كانت مرئيه ة موجودة بس برضو س فدي الموقع م على ا ا في في تنسلات ص ح بس ة القرآن وده عنوان كتاب أنا عاكف عليه تقريبا عليه بقلي أربع وده ن يعني اللي منه واللي منه لغاية صورة الأنفال و أو صورة ا تقريبا اللي اللي لغاية ت تبيض تكتب و ا ل ت و ب ة كمان اعتقد ان انا كتبتها الباقي كله موجود بس ب س ه ماتمش تبييض لان الموضوع صعب شويه في الكتابه ة فدعواتكم كده المشروع ان ربنا هذا ان شاء الله لو يعني الكتاب ده انا يتم مقدر يعني يعني انه ينزل يعني هو المكتبات لو خلال العامين القادمين إن شاء الله ربنا يسر بإذن、الله. اخوه جدا والله خيرا او الاختي امال الاقصى في كمان سلسلتين صحبة القرآن في س ل س ل ة كنت اديتها في قناه ة فسلفلة قناة أمجاد مختصرة أكثر شوية امجاد امجاد دي بديت اكتر امجاد ن الانبياء اول الفاتحة لغاية الأنبياء. دي مصورة بالكامل مصورة واعتقد و دي م و د على ل ي ي و و ت ب برضو <تصفيق> سؤال هل صحيح ان يكون وقت التدبر وقت الترتيل ا ليستطيع ي الختم ما فيش معنى من هذا أ ن ا قلت اعتقد ا ؤ ا ل كثير لو دل هيبقى الطريق اجعل للتدبر ورد هيبقى فيه ان انا أجعل فيه ورد خاص ما فيش مشكلة م العمل ا مع ك ث ر ة المعاني في القران كيف نختم اذن لو تقرأ الحدر الرهيب اللي بعض فيه ده طيب هو ربنا أ ن ز ل القران عشان ة نقوم بختمه بسرعه الآيات ونحن الرهيب مش ل تقرأ فاهمين ي ه ر ب أنزل الكتاب سواب؟ ل الجميع ل ك حاجه ل مثلاً قالوا ذ ي يقرأ في ر أنت ما؟ نعمة فهمت اي ه طيب ايلت ي غيرت نفسك لي ايلت ل ي أ ث ر ت ذي ه ا ل ق ر ا ت يعني, يعني هوا هو الغي ا ة نحن نهتم والغي ل ا ا ة نحنا ا ل ت ا ل ك ر آ ن ي غيرنا م شعر ا ف بصحنا ر ا س ؤ ا ل ده يعني انا عارفه ن ت ك ر ر ك ث ي ر ا لكن انا ه عيد ا ل ج ا ب ة ك ل م ر ة ا ل ق ر آ ن ن ز لغير ل ي ا ل ق ر آ ن ن ز لساله ر ر س ا ل ة و ا ل و ص ي ة ش غ ل ت ن ا عن هالهدي ا ا ل س و ا ب هوالهدي ولكن كل اللي هو عايز ياخد طب يا أخي ما يريد ان ياخذ سبب ا خ م انما ا ي ة إ ن ينزع ع ي القرآن ن ن عنه معانيه لانه م ع ي التي ي أصل ل إ ا ف ي كذا ط ر ي ق ة ان ل ل أ و تشوف برضو ي ع ي ل و أ ن ت طلعت معنا أو ح س وقع شوف في صدرك ب ر ض و هو هل م و ا ف ق ل م ع ا ن ي الصوت كده م سؤال م ماشي و سباب ما كنتش كتبته هل ممكن يكون في ح ل ق ة بعد رمضان لتدبر ا ل ق ر آ ن آ ي ة آ ي ة والله نتمنى يعني ممكن نتفق مع ا ل إ خ و ة في الموقع أ ن احنا نستمر في طرقات على باب التدبر لو يعني ربنا أ ك ر م ن ا ه ونخليها بشكل موسع أكتر أ ل ن ن اكتر فعلا جالي يعني تعليق جالي الناس من ي جداً ان الحلقات ق ص ي ر ة بس لو كانت ط و ي ل ة برضو كانت ج ي علي إن الحلقات ان ط و ي ل ة واعتقد ان ك س ا ر ه ا ده يعني من اسباب الحمد لله أنها يعني لها مشاهدة طيبة بفضل الله يعني خلينا خليها الوسع الله وإلا مشاهدة كده كيدهن رمضان رمضان ان شاء ممكن وبعد بعد طيبة قصيرة فيعني في عني نبقى تصرف أ ص بعدك إليهن وأكم من الجاهلين قال سيدنا يوسف من وأكم ل السلام وإلا ي عني ي ه تصرف ؤ ك معنا طبعا ع أن لا حول ولا قوة إلا بالله حول صحيح قوة ب د عن ا ل م ع ص ي ة ابتداء فضل من الله سبحانه وتعالى الفضل ذا تتكسبه بصدقك وتتكسبه بان ربنا سبحانه وتعالى يرى منك ر غ ب ة ح ق ي ق ي ة في البعد عن م ع ص ي ة الله سبحانه وتعالى لكن لا أن تسلم أن أنه من عنده بد شوف قال وإلا تصرف عني كيف د الصدلة ه ن يعني ي يرجع برضو ي ذلك إلى اكتسب ل ل وتعالى الافتقار بحوله ولا قوة إلا بالله ه سبحانه هنا ده بيعصخ فصوحا معنى وأنه قوة ي ف ك ص ف ة فاصدع بما تؤمر يا شيخ بترجع عندي لمعرفة عندي الانسان ل ه س ب ح ه وتعالى ا ل إ ن الذي يعرف الله عز وجل يهون عنده كل ما دونه كل ما دونه كل ذي سلطان جائر كل ظالم كل ده يهون لما تعرف الله عز وجل فاللي بيكتسب هذه الصفة بتعرفه على الله سبحانه وتعالى على بيكتسب هذه طيب سنكتفي بهذا القدر النهارده